الذي تجتمع فيه سبل السالكين إلى رب العالمين جل في علاه فميداننا الليلة هو الميدان الذي يتمكن به الإنسان أن يصل بإذن الله جل وعلا إلى أعالي الجنان وأن يحقق المطلوب في كل زمان أو في كل مكان فميداننا هو ميدان الاستعانة بالرحمن جل في علاه فهلموا أيها الأحبة لندخل إلى الميدان لنعرف طبيعته ونرى ما معنى فيه من فرسان فاقف اولا مع طبيعة هذا الميدان وحقيقته ما معنى الاستعانة؟ يقول الأصل في معناها هي طلب العون من الله معنى كلمة الاستعانة يقول طلب العون من الله جل وعلا على أي شيء من الأشياء وحقيقتها اعتماد القلب على الله جل وعلا في جلب ما ينفع الإنسان وفي دفع ما يضر الإنسان مع اخذ الإنسان بالأسباب التي شرعها الله جل جلاله خذ بل حضرتك من هذه الحقيقة جيدا لأن هنالك خلط كبير في مفهوم الاستعانة أقول ثاني أو أكررها ثانية قالوا ان حقيقتها إن القلب أمعتمد على الله جل جلاله بس هذا الاعتماد مشروط بشيء أن يأخذ بالسبب يعني الأسباب الدنيوية التي بين يديه يبذلها، ويفعلها ثم بعد ذلك يعتمد بقلبه على الله جل وعلا في جلب الأشياء التي يريدها ويتمناها وفي دفع ما يضره لأن هذه الدنيا لأجل أن يقع فيها المطلوب تحتاج إلى شيئين الأول تحصيل الأسباب والثاني إزالة العقبات لأن خذ بالك ممكن الإنسان يوجد كل الأسباب التي بين يديه ويسعى بتحصيلها بكل ما يملك، بس توجد عقبه صغيرة على الطريق تحول بينه وبين الوصول إلى مراده فيحتاج الإنسان للوصول إلى المطلوب أن يأخذ بأسبابه وأن يزيل العقبات ولن يعطيه سببه ولن يزيل عقباته ولن يمكنه من الوصول إلى مطلوبه إلا إذا اعتمد على الله جل وعلا في ذلك فطلب النفع والضر منه جل في علا، فهذا حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم في يوم بدر يقوم فيأخذ بكل الأسباب فيقسم الجيش صفوفا ميمنه ميصرة قلبا ويجعل على كل منهم قائدة وينظمهم تنظيما دقيقة ثم بعد ذلك ينتقل بين الصحابة فيقول لهم ابشروا هنا مصرع فلان وهنا مصرع فلان وهنا مصرع فلان غدا ان شاء الله ويذكر لهم ذلك ثم بعد ذلك يدخل النبي صلى الله عليه وسلم الى عريشه فيرفع يديه الى الله حتى سقط الرداء من على كتفيه فظهر ربياض إبطيه صلى الله عليه وسلم من شدة المبالغة في الدعاء وأبو بكر بجواره يقول لحبيبه صلى الله عليه وسلم دع عنك وعد مناشدتك لربك فإن الله منجز كما أوعدك ما وعدك يعني بأن أبو بكر الله عليه وسلم دع بعض هذا الدعاء فإن الله جل أعلى سينجز لك ما وعدك طب هنا السؤال هل الإيمان الذي في قلب أبي بكر بتحقيق المطلوب والموعود أكثر من الإيمان اللي في قلب النبي مستحيل ما قالوا قلب أبي بكر إن شغل بعبودية فضاق عن الأخرى إن شغل بعبودية الثقة بالله فضاق عن عبودية الدعاء فلم يجمع بينهما وقلب النبي اتسع لهما فجمع ثقته بالله بأن أخبرهم بأن مصارع القوم ها هنا غدا واعتمد بقلبه على الله لأنه يعلم أن من دون كل شيء سبب كما أقبر جل في علاه في شأن ذي القرنين وآ من كل شيء سببا فأتبع سببا فأعطاه أسباب الملك والسلطان والجند والقوة فاتبع سببا فوق ذلك وهو سبب الاعتماد والتوكل والاستعانة بالله جل في علاه فهذا هو السبب الاعظم ولأجل ذلك قال الله جل وعلا لمريم عليها السلام وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جلية وهذا شيء عجيب امرأة في المخاض يقال لها هزي بجذع ماذا يصنع هزها او هزيزها وماذا تصنع هي بالنخلة ولو كانت في اوج قوتها لكن الله جل وعلا امرها أن تأخذ بأسبابها ويبقى الذي يعطي الاثار هو الملك جل في علاه فتلك حقيقة الاستعانة يبذل السبب والقلب معتمد على الله جل في علاه فيحصل له مطلوبه بإذن الله جل وعلا وهلموا أيها الأحبة إلى الميدان لندخل لنرى ما معنى فيه الآن من فرسان وفارسنا في هذه الليلة فارس عجيب من اسمه اشتق الاعتصام فهو عاصم ابن ثابت رضي الله عنه ذاك المستعين برب العالمين الناصر لدين الرحمن القائم بالقرآن أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في سليته إلى بئر الرجيع ليدعو قوما من غطافان رعل وزكوان وعصية يدعوهم إلى الرحمن فجاء إليهم بسليته عشرة أفراد هو أحدهم وقائدهم فلما غدر القوم بهم من كل مكان. احاطوا بهم أكثر من مئة وهم عشرات أو هم عشرة فلما وقفوا عليه طلبوا منه أن ينزل على حكمهم الرجل قلبه مليء بالإيمان كيف ينزل على حكم كافر لا يعرف طعم الإيمان كيف يدع حكم القرآن كيف يدع حكم النبي عليه الصلاة والسلام فلما وجد ذلك انطلق بما في قلبه من إيمان قال ما كنت لأنزل على حكم أحد من الخلق أبدا سوى حكم الرحمن فهو يريد أن ينال اعالي الجنان ويريد أن ينال الفوز بين يدي الرحمن جل في علاه لا يرضى إلا بحكم الله جل وعلا لا بحكم غير الإله فعلق قلبه بالله جل وعلا الشاهد عاصم في يوم بدر يقتل امراه ابن امراه من قريش فتنزل ان نالت راسه ان تشرب فيها القح في قحفها الخمر وجعلت في مقابل تلك الراس بعيد ناقه أو جمل فذا كبيرة كمئه هذه ثروه كبيره عند العرب فصار كلهم الآن يطلبون رأسا يساوي مالا كثيرا في الدنيا مئة ناقة فكل منهم يريد أن ينال هذا الرأس وكل منهم يبحث ليصل إليه فانطلقوا بكل سبلهم يريدون أن يصلوا لرأس عاصم وهنا يعتصم عاصم بمولاه فيأخذ الأسباب التي في يديه يبذلها يرفع سيفه وقوسه وينافح عن دينه ويقاتل ويعتمد على الله بقلبه قائلا اللهم إني قد نظرت أن لا أمس مشركا ولا يمسني تنجسا ويريد أن ينصر دين الله فأفدي دينك اليوم بدمي فاحفظه فجاء الأمر من الله جل وعلا السهم أصابه والدماء تنضحت فسقطت على الأرض وأصيب بها ولك أن تتخيل الآن رجل يشهد لدينه بدمائه التي تسيل على الأرض مخضبة كل قطرة فيها تعلن الإيمان بالرحمن جل في علاه فلما لقي الله فرح المشركون الآن سينو سينالون رأس عاصم تلك الرأس التي تساوي الأموال فانطلقوا كل يدفع صاحبه يريد أن يصل لها أولا والله جل وعلا له أمر من فكرق كل إنسان ففوجئوا بجنود عجيبة تأتي من كل مكان تحيط بتلك الرقص بل بالبدن تدافح وتنافح وتحول بينه وبين كل انسان. اتدري ما هي تلك الجنود؟ إنها قطعان النح التي اجتمعت من كل مكان حشرات صغيرة لكنها عابدة للرحمن تحب دينه جل في علاه لما جاءها الأمر من الله قامت تعلن التوحيد لتدافع فوقفت تدافع من كل مكان وتحول بينها وبين أي إنسان فقالوا دعوه فإذا جاء الليل عاد النحل إلى أوكاره فخذوه وذهبوا وانتظروا الليل منتظرين حتى أوشك الظلام أن يقبل وهم يمنون أنفسهم أنهم سينالون ما يطلبون إلا أنهم لم يعلموا أن هناك جندي آخر للرحمن يعمل فوق قدر كل إنسان فجاءه الأمر من الله جل في علاه فاستعد للموكب المهين الذي سيحمل بدن عاصم الآن انطلقت قطرات المطر تنزل من السماء لتعلن التوحيد لله جل في علاه كل قطرة توحد الله فسال الوادي وارتفع الماء وترى مشهدا جنائزيا عجيبا بديعا الماء يحمل فيه بدن عاصم. ويسير حوله من كل مكان وكل قطرة تدافع أختها تريد أن تشهد جنازة هذا الذي وحد الرحمن كني بهم عليه يصلون وإليه يجيبون وكأن بالماء يهتف وينادي أيها الكافرون كيف تنالون من عبد معه الله جل في علاه أيها الكافرون كيف تنالون من عبد الله يرعاه أيها الكافرون كيف تنالون من عبد اعتصم بالله مولاه ومن اعتصم بالله آواه ومن لجى إليه نجاه ومن استكفى به كفاه ومن استعز به أعزه جل في علاه فالكون كله من كل الله والكون كله قبضته جل في علاه لا يخرج شيء عن قبضته ولا عن ملكه ولا عن سلطانه سبحانه جل في علاه فانطلق الماء بعاصم إلى حيث لا يعلم إلا ربه جل في علاه ونجاه الله جل وعلا لأنه اعتصم بالله داؤنا فينا ولو أن اعتصمنا بربنا ما استفحل داؤنا يا بالله فاعتصمي فمن اعتصم بالله نجاه ومن آوى إليه آوى أبو جل في علاه أيها الأحبة وأيضا من حقيقة الاستعانة أن الإنسان لا بد أن يأخذها في كل حياته في بزل أسبابه وفي طريقه إلى ربه ومولاه كثير منه كان نفسه يعمل أشياء كثيرة جدا كان يتمنى أن يجد الخشوة في صلاته او البكاء او يجد العلم او الطاعه يحتاج الى مساله مهمه الاستعانه بمعناها الحقيقي ان ياخذ بالاسباب ويزيل العقبات ليلى خذ بال وانت على الطريق هتلاقى عقبات كثيره تحل بينك وبين الوصول الى الله جل جلاله فلن تصل الا بالاستعانة بالله جل وعلا خذ بال حضرتك احنا لما تكلمنا قبل ذلك من ميادين التوبة الصدق الهمة غيرها من ميادين الايمان كلها محتاجه شيء واحد الاستعانه مش كده الله جد وعلا يقرن دائما بين العباده والاستعانه اياك نعبد واياك نستعين فاعبده وتوكل عليه دائما يقرن بينهما لانه لن يتمكن ان يعلو في درجات الايمان الا بالاستعانه ولن يتمكن ان يعلو في, في العلم الا بالاستعانه ولن يتمكن من معرفة الحق والهداية الا بالاستعانه ولن يتمكن من النجاه والفوز والسعادة الا بالاستعانه ولن يتمكن من فعل اي شيء مطلقا الا باستعانته بالله جل جلاله عشان كده تعرف حضرتك ليه احنا بنخزن ليه بيخزن كثير جدا منا لان دايما بيأخذ باسبابه بينسى هذا السبب سبب الاستعانة عارف لو بدأ في حفظ القرآن ومعهش الاستعانة هيخزن لو جاني المسجد هنا ومعهش الاستعانة هيخزن عن طريق الله جل وعلا. لو صار على ضرب الطاعة ومعهش الاستعانة هينتكس فدي مسألة مهمة جدا ان في كتير بياخذ جانب العبادة وينتكس من هذا الجانب لأني خد بالك هتلاقي كثيرة جدا على الطريق يعني أنت تعرف عقب ابن أبي معيط أسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات وفي الأخرى أوشك أن يسلم جلس مع النبي يوما من فسبع منه ولكنك تتقيا الرجل يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرق قلبه أسلم اتبع النبي صلى الله عليه وسلم لكن كان في عقبه مستنيه على الطريق العقبة دي كانت أبو جهل فلما وجده لقاه فأخبره مباشرة قال تسلم وتتبع محمد الرسول الله صلى الله عليه واله وسلم والله لا كلمتك ابدا وكان صمت صافيين ففضل كلام ابي جهل على كلام الله جل في علا فكفر بالنبي بل وزاد ذلك الغبي ان جاء فبصق في وجه النبي صلى الله عليه واله وسلم فنزل فيه قول الله يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا سبحان الله مش كيف كان عايزه أقول لحظ عياتك دايما هتلاقي شياطين الجن تستفز شياطين الإنس وتفجأ بشيطان الإنس يقبل عليك عز يحل بينك وبين طلب الحق وبيبقى بقى وبين طلب الخير فابو جهل يحل بينه هتلاقي كتير جدا كده يبقى الانسان عايز يحفظ القران صاحبه ياخده يشغله بيشغله ازاي يفتح له ابواب شهوات ابواب دنيا تبقى البنت عايزه ترتدي النقاب او ترتدي الخمار تفاجئ بولدتها بوالدتها باصدقائها باصحابها يحل بينه وبين الخير عقب على الطريق المشكلة فين في بالله جل جلاله فالتقصير بالاستعانة بيقع فيها الإنسان في أشياء مهمة لان مش المهم بذل سببه وفقط أبو جهل نفسه كان عنده مانع آخر من قبول الحق لأن خد بالك ما تفتكرش أن جهل ما كانش يعرف الحق حديث عجيب في مسنّة الإمام أحمد بسنة حسن يجلس أبو جهل يوما مع بعض خلاني عقبة بن أبي معاذ و... وأبي بن خلف فيسمع القرآن بعضهم من خلف بعض فالشيء فيقول أعضم لبعض أحق هو يعني هذا الشيء محمد صادق فيقول أهل أبو جهل يقولوا إحدى والله إننا نعلم أن محمد صلى الله عليه وسلم صادق ما كذبناه في شيء قط أو ما عاهدنا عليه كذبنا قط قال فما يمنعك من اتباعه؟ يعني اللي يمنعك من قبول هذا الحق ومن اتباع هذا الحق فيقول الرجل كلمة عجيبة قل كنا وبني عبد المطلب كفر سيرهان سباق دخلين سباق بخير قال ان أنفقوا أنفقنا إن أطعموا أطعمنا إن فعلوا كذا من المعروف فعلنا حتى إذا استوينا في كل شيء قال ومنا نبي فهنا لنا هذه انت متخيل النفسية العجيبة اللي يمنع من قبول الحق شيء واحد مش إن عارف أن يساوي محمد صلى الله عليه وسلم كاذب أبدا يعلم أنه صادق إنما الذي يمنعه من قبول الحق أن الحق يزهب مكانته فلو كان محمد سسلم من عشيرته نتبعه صلى الله عليه وآله وسلم ومشكلة كبيرة جدا جدا ربما تجدها عندي كثير جدا من الناس التي يما في عصرنا الآن لما ترى الخير يفتح في مكان لما ترى أبواب الخير تنتشر تفاجأ بأتباع الشيطان يستفز علينا من كل مكان ويأتيك من كل جانب يريد شيئا واحد أن يحول بين الناس وبين سماع الحق على طريقة وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون تلاقي نفسك انت قاعد معاه دلوقتي وتفاجئ باللي شدت ذهنك الشيطان مش عايزك تسمع لا يريد ان يصل الخير اليه فلتي تجد هذا وتجده على الطريق هتفاجأ بهذه العقبات التي تسير بين الإنسان وبين الله جل وعلا كيف يتغلب الإنسان على كل تلك العقبات بالاستعانه بالاستعانة بالرحمن جل في علاه ليلجا الى الله جل جلاله لك عشان كده انا عايز اقول لحضرتك اللي هيعتمد على نفسه هيضل وما وإذا لم يكن للفتى من الله عود فاول ما يقضي عليه اجتهاده فأول ما يقضي عليه اجتهاده خد بالحضرتك لو الإنسان ما عندوش اعتماد على الله جل وعلا اول شيء هيقضي عليه اجتهاده مش هيقدر يحفظ قران مش يتعلم العلم. مش هيقدر يقوم نين مش هيقدر تتادي النقاب. مش هيقدر يصير على طريق الرحمن. لأنه فرط في الاستعانة بل حتى في الصلاة مش هيجد السبت عليها وهلم إلى الميدان لنأخذ ما معنا فيه من فرسان الآن وفارسنا الآن فارس يطلب الهداية من الرحمن ويطلب إزالة العقبات ليصل إلى طريق القرآن واعالي الجنان إنه أبو زر رضي الله عنه الغفاري أتدري أين نشأ أبو زر؟ نشأ في قبيلة غفار أتدري ما قبيلة غفار قطاع طريق يعني نشا بين صراف بين قطاع طريق فهذا الإنسان الذي يعيش بين قطاع الطريق الآن يمتلئ قلبه يوما بالإيمان بموقف عجيب يسير الرجل يوما فيأتي إلى أصنامه فيقدم لها القربان فيفاجأ بإحدى الكلاب الأرض يأتي فيأكل من قربان الأصنام بين يديها ثم يرفع قدميه فيتبول عليها فقال أرب, أرب تبول السعلبان برأسه وقد زل من بالد به الثعالب لو كان ربا كان ينأى نفسه لا خير في رب نأته المطالب لو كان ربا كان يمنع نفسه لا خير في رب نأته المطالب فهذه مسألة مهمة جدا إنه لا خير في رب تنأى به المطالب هو الان مجرد ما الإسلام يعني في بعض الروايات انه كان يصلي قبل الاسلام بس طبعا مش الصلاة المعروفة بتاعتنا يعني بمعنى الدعاء فيلجأ ويدعو الله ويريد ان يصل الى طريقه لكنه لا يعرف يريد ان يعرف حتى فوجئ في يوم وهو جالس في بين اهله وخلانه بصوت يأتيه يخبره ان في مكة رجل خرج صابئا يزعم انه نبي فتبافى الرجل لفتت الكلمة انتباهه فقام ليسمع الان قال اخبرني واعث فاخبره فقال وقد حمل عدته وانطلق الآن لا شك أنه صادق انطلق أبو زر رضي الله عنه حتى أتى مكة لا يعرف أحدا فيها لا يعرف كيف يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يعرف إلا شيء واحد أن يعتمد على الله فجلس عند الكعبة ينتظر وفي المساء فوجئ بالهديه تأتيه من الرحمن فوجئ بمن جاء إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام إنه علي زاد التقي وقف بين يديه فقال هل رجل غريب؟ قال نعم قال هل أم إلى المنزل فأخذ بيده وانطلق الآن حتى ينزله منزله وأتدري أين كان علي يعيش في هذا الزمان؟ في بيت النبي عليه الصلاة والسلام كان ربيبه في حجره ثلاثه أيام وأبو زر يبيت في بيت النبي يرى من عبادته يرى من طاعته إلا أنه لا يعرف أن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انقضت أيامه سأله علي رضي الله عنه أما آل للراكب أن ينزل ما أن ينزل منزله قال لا قال فهل لك من حاجة قال نعم قال فأخبرني قال تكتم علي قال نعم قال أريد هذا الذي يزعمون أنه صابق قال إنه لنبي فأخذه عليه حتى وقف بين النبي فما إن سمع القمن بين يديه القرآن حتى إذا ما سمع من بين فيه القرآن أعلن حينها مباشرة للإسلام ليدخل في دين الرحمن جل في علاه ليسلم ويتبع دينه ويلطلق على طريق العبودية إلى الله كان ممكن أبو زر يلقى أبو جه ما كانش أسلم كان ممكن أبو زر يلقى أبو سفيان ما كانش أسلم كان ممكن يلقى أي أحد لكن لما كان صادق واستعان بالرحمن ما ينفعش يلقى غير عليه الذي يأخذ بيده إلى الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم عشان كدة عايز أقول لحضرتك الميدان بتاعنا ده ميدان مهم جدا جدا في حياتنا الطالب محتاج الاستعانة عشان ينجح في دروسه الانسان محتاج الاستعانة عشان ينجح في حياته الرجل محتاج الاستعانة عشان يجد الهداية الأبناء محتاج الاستعانة عشان يجد البر بالوالدين الزوجات محتاج الاستعانة عشان يجد الرفقة والرحمة فكل إنسان محتاج الاستعانة أهم شيء يحتاجه أن أن يستعين في الهداية أن يستعين في الطاعة أن يستعين ليصل إلى الجنان فالاستعانة الاستعانة الاستعانة, الاستعانة،, الاستعانة، ميدان الميادين من دخله فعلى صهوات الجياد سيصل بإذن الله إلى أعالي الجنان ليسعد في الفوز بين يدي الرحمن جل في علاه وأقول قولي هذا واستغفر الله عز وجل ولكم وجزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين